Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي ذَاقِرًا فَهَبْ لِي فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبًّا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 وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاثا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون جم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا والقر في الكتاب مريم إذن تبعت من لها شرقيا اتتخذت من دون جم حجابا فأرسل ما إليها رحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن يعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليابلك غلاما زكيا قال تنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد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 فأتى المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 فلنكلم اليوم إنسيا فآتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كان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 قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا نينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي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 ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لوك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 أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن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 إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يؤني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا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 لا يأتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من لله وادع ربي عسى وادع ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب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 وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيئين من ذرية آدم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 فخلف من بعدهم خلفنا ضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم فسوف يلقو لغيا illa men tabe ve amene ve ve la إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك لَهُ ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتك هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا راَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمُوعِينَ صُمٌّ لَّا يَسْمَعُونَ عَنَّا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثم لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَاهُمْ يَصُولِيهَا وَإِمَّا كُمُوْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِمَّا كُمُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا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 إِمَّا العذاب وإمّا الساعة فسيعلمون من هو شرّ ما كانوا وأضعف جنّدا ويزيد الله الذين اهتدوا وَالباقِيَاتُ الصالِحَاتُ خيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثواباً وَخَيْرٌ مَرْدَى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 ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذاب ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحبان عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحبان عبدا. لقد أحسوا. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به لتبشر بالمتقين وتنذر بقوم الاذى وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا